وهذا يقول عندي نسخة خرج حديثه علق عليه بدر البدر دار الفتح الشارقة من أي كتاب لعله من هذا الكتاب لا أدري على كل حال الشيخ بدر البدر من خيرة الإخوة والمشايخ الذين نعرفهم في الكويت ومن قدم المشايخ الذين عتنوا بالتحقيق والتخريج وفقنا الله وإياه من خيرة الإخوة الذين نعرفهم